مُطِيعِيَ لَمْقْنِعِي رُجُوسُهُم لَا يَرْتَجُ إِلَيْهِمْ طَرْحُهُمْ وَأَكِذَةُهُمْ هَوَى وَأَنُنْذِرَنَّهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ وَلَّوْا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فِإِذْ دَعَوْتَكَ وَلَجَ الشِّعْرُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتغشى مجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا